وخير الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وعليه آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن شريف الإسلام رحمه الله تعالى لما كتب العقيدة التي سميت بالعقيدة الوسطية وذكر فيها الآيات التي يستدل منها على صفات الله تبارك وتعالى فيما ذكر ثم فرغ من ذلك وخلص إلى ذكر ما يستدل به من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صفات الله تبارك وتعالى فيما ذكر لان ذلك لا يكاد ينحصر في الكتاب والسلّة فما من آية من كتاب الله تبارك وتعالى إلا وفيها صفة من صفات الله تبارك وتعالى فالقرآن كلام الله وكذلك الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة كثيرة جدا لا تكاد تنحصر على بيان صفات الرب تبارك وتعالى ولكن يذكر الشيخ رحمه الله من ذلك الجهلة الصالحة التي تكون كافية لمن وفقه الله تبارك وتعالى للاعتقاد الصحيح في أسماء الله تبارك وكعالى وصفات فشرع الشيخ رحمه الله في ذكر ما ذكر من الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة والتي أستذن منها على صفات الله تبارك وتعالى فذكر فصلا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال شيخ الإسلام وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن ثم ساق الآيات هذا ذكره الشيخ رحمه الله قبل أن يذكر الآيات التي ذكرها للاستدلال على صفات الرب جل وعلا قال وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعظم ثلث القرآن ثم ساق الآيات ثم قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ودخل فيها أي في تلك الجملة ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم وربه فيما وردت به السنة الصحيح السنة في اللغة الطريقة والمنهج حسنة كانت أم سيئة فهي تقال في الخير تارة وفي الشر تارة أخرى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سنة, سنة حسنة ومن سنة, سنة سيئة فالسنة في اللغة الطريقة والمنهج كانت حسنة أم كانت سيئة فهي تقال في الخير طارة وفي الشر طارة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم لتركبن سلم من كان قبلكم يعني طريقتهم وهذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأما السنة في الاصطلاح فهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله وإقراره فتشمل على هذا الواجبة كما تشمل المستحب أو المندوب فتشمل الواجبة والمستحب السنة عند الفقهاء لها تعريف وعند الأصوليين لها تعريف وعند المحدثين لها تعريف أيضا من حيث الاصطلاح وأما السنة في اللغة في الطريقة والمنهج حسنة كانت أم سيئة تقال في الخير طارئة وتقال في الشيء طارئة أخرى وأما في الصلاة فإن السنة عند الفقهاء ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يدل دليل على وجوبه ولم يدل دليل على وجوبه واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لم يأت دليل يدل على الوجوب كما هو في الواجب فإن الواجب أيضا واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دل الدليل على وجوبه وأما في السنة عند الفقهاء فهي ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ولم يدل دليل على وجوبه أو ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة مع الترك أحيانا لغير عذر لأنه لو ترك لعذر فكذا الواجب أيضا وأماها هنا فإن التركة أحيانًا يكون لغير عذر مع المواضبة من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واحترز فقال على وجه العبادة لأنها ربما تكون على وجه العادة فاحترز من ذلك فقال في التعريف ما عليه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة مع الترك أحيانًا لغير عذر فصنا عند الفقهاء لها تعريفات وهذان تعريفان من تعريفات الفقهاء لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل دليل على وجود أو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة مع ترك أحيانا لغيره أو هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجود. الطريقة المسلوكة في الدين ولكن من غير افتراض ولا وجوه عند الأصوليين هي أطوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعاله وتقريراته التي ثبتت بعد البعثة لأن الأصولية همه عند الأقضي بتلك الأدلة كالكتاب والسنة أن يصبط القواعد العامة وأما الأحكام الجزئية التي تؤخذ من الأدلة العملية التفصيلية فهذا هو الفط فعند الأصلي هي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته التي ثبتت بعد البعثة وهذا القيد ثبتت بعد البعثة من أجل إخراج تعريف السنة عند المحدثين فإنهم لا يفرقون فيما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قبل البعتة أو بعدها السنة عند المحدثين يأقول النبي صلى الله عليه على آله وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيرته سواء كان ذلك قبل البعتة أو بعدها فكل هذا هو تعريف للسنة عند المحدثين فتعريف السنة عند المحدثين أوسع وأشمل السنة عند المحدثين أقوال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وسيرته أيضا سواء كان ذلك قبل البعكة أو كان بعده نرض السنة الوارد في الأحاديث النبوية أو في كلام الصحابة والتابعين يعتمد المعنى الشرعي العام فيشمل الواجب والمستحب ويشمل الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداء فإذا وجدت نظر السنة في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين فحذاري أن تأقذ ذلك على المعنى الاصطلاحي الحاد فإنه ليس كذلك السنة في الأحاديث النبوية وفي كلام الصحابة وفي كلام التابعين يعتمد المعنى الشرعي العام فيشمل الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وغيره وفيها الفرض وفيها الواجب وكل مرغب فيه ومستحب مشروع من الأقوال والأفعال كل ذلك إذا ورد لفظ السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة فليس المراد هنا ما يقابل الواجب ليس مردها هنا المعنى الاستراحي الحادث وإنما يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك طريقته ومنهجه في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الآداب فيشمل ذلك الفرض ويشمل الواجب ويشمل كل مرغب فيه أو مستحب من الأقوال والأفعال فسنته صلى الله عليه وسلم اسم لأقواله وأفعاله واعتقاداته أيضا وأخلاقه وسقوته عن قول الغير أو فعله وهو تقريره صلى الله عليه وسلم وهذا مهم جدا لكي نفهم كلام النبي صلى الله عليه على وسلم وكلام الأصحاب وكلام التابعين أيضا قبل أن يقعد الفقهاء قواعدهم وأن يضعوا اصطلاحاتهم لا مشحة فيه للصلاح يعني الفقيء إذا وضع اصطلاحا لا مشحة فيه للصلاح هذا لا ينكر عليه ولكن لا ينبغي مطلقا لأحد أن يحمل الكلام القديم قبل الاصطلاح على المعنى الاستلاحي الحادث فإن هذا يؤدي إلى كثير من الخلط وتحميل الأمور ما لا تحكمه ويؤدي إلى تضيع كثير من الأحكام الشرعية فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر السنة أو ذكر السنة الأصحاب رضوان الله عليهم أو التابعون فهنالك معنى يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جار أيضا في لسان الأصحاب وفي لسان التابعين وأما بعد ذلك لما جاء الفقهاء ووضعوا للصلاحات فهذا ولا مشحك في الصلاح صار مضيقا فيه على نحو من الأنحاء فصارت السنة من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاطى صارت السنة قسيما للواجب وليس كذلك في لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقواله وأفعاله اعتقاداته أخلاقه تقريراته يعني سكوته عن قول الغير أو فعله ولفظ السنة عند الفقهاء وفي كتب الفقه يعتمد المعنى الاستراحية الخاص الذي حدوده بما يقابل الواجب أو الفرض، فيكون قسيما للواجب أو قسيما يعني مقابلا للفرض. فلرض السنة في الحديث النبوي وفي كلام الأصحاب والتابعين معناه الطريقة المشروعة المتبعة في الدين لا ما يقابل الفرض أو الواجب وهو السنة بالمعنى الصلاحية عند الفقهاء. تأمل هذا جيدا واجعله منك دائما على ذكر كان السلف الأولون يفعلون كل مطلوب شرعا ولو كان رغيبة أو فضيلة دون تميز بين ما يطلب على سبيل الفرض والحكم والواجب وبين ما يطلب على سبيل الترغيب أو الناد لم يكن الأصحاب رضوان الله عليهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يقول هل تطلب منا هذا الأمر على سبيل الحكم والوجوب والفرض أو تطلب منا هذا على سبيل الترغيب والناد وإنما كانوا يسائعوا إلى فعل ما أمروا به من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل هذا على سبيل الفرض والحكم والواجب أو هو على سبيل الترغيب والنادي كانوا مسارعون إلى فعل كل مطلوب منهم شرعا ولو كان رغيبة أو فضيلة دون تمييز بين هذا وهذا السنة في الطريقة والمنهج حسنة كانت أو سيئة وهي تقال في الخير طارة وفي الشر طارة أخرى ولها أيضا معان لغوية سوى ما ذكر في الصلاح يا قول النبي صلى الله عليه وسلم هو وإضطراره هذا مختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فتشمل الواجب والمستحاك لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم السنة هي المصدر الثاني في التشريع الثانية هنا يراد بها الترتيب يعني جاء القرآن أولا ثم جاء السنة بعد المصدر الثاني يعني في العدد نقول واحد اثنان معنا قولنا المصدر الثاني يعني في العدد وليس في الترتيب في العدد وليس في الترتيب فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن فمنزلة السنة إذا صحت تمنزّلَت القرآن لكن الناظر في القرآن يحتاج إلى شيء واحد وهو صحة الدلالة على الحق لاستنباط الناظر في القرآن يحتاج جهدا واحدا وهو صحة الدلائل على الحق يعني صحة المسلك الذي يسلك من أدل الوصول إلى الحق صحة الاستنباط الناظر في السنة يحتاج إلى شيئين الأول صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني صحة دلالتها على الحق فيحتاج جهدين يحتاج إلى جهدين أما الذي ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى فهذا متواتر ثابت بالتواتر فهو لا يحتاج إلى إثباته وإنما يحتاج إلى صحة الاصطنباط منه إلى جودة النظر فيه إلى اتخاذ المسالك التي سلكها العلماء من أجل الوصول إلى الحق وأما بالنسبة لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فليست جميع الأحاديث متواترة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد وهو قسيم المتواتر المتواتر منه جملة صالحة ولكن أكثرية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست متواترة وما دامت ليست متواترة فأنت تحتاج إلى إثبات صحة النص تحتاج إلى هذا الجهد هل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فإذا ثابت تحتاج إلى الجهد الثاني الذي تحتاجه في كتاب الله تبارك وتعالى وهو أن تنظر في النص من أجل الوصول إلى الحكم صحة الدلالة على الحكم ف الإنسان إذا نظر في السنة يعاني من الجهد أكثر مما يعاني عندما يستدل بكتاب الله تبارك وتعالى لأن الاستدلال بالقرآن لا يقتل إلى إثبات النص أولا وإنما في السنة يقولون يعني يقول العلماء من المحدثين أثبت العرش أولا ثم انكش يعني إذا أردت أن تستدل فأثبت لنا أولا صحة ما تستدل به بد من إثبات صحة النص أولاً في القرآن نحن لا نحتاج هذا القرآن متواتر وأما السنة فليست جميع الأحاديث متواترة فنحتاج إلى إثبات صحة النص أولاً أدى وجهد عظيم جداً كما سيأتي ثم بعد ذلك إذا ما ثبت النص نحتاج إلى بدن الجهد للنظر في الدلالة على الحكم القرآن قد كُن فينا سندا، متواتر، ليس فيه ما يوجب الشك بخلاف ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا كنت ناقلا في الصحة أو مدعيا في الدليل، فما هي قاعدة أهل العلم في الإسلام العظيم؟ إذا كنت ناقلا في الصح، يعني إذا كنت تنقل. تقول قال فلان مطالبك بإثبات صحة النطق إذا كنت ناقلاً في الصحة أو مدعياً يعني تدعي كلاماً من حيث النظر العقلي أو مدعياً في الدليل إذا كنت ناقلاً في الصحة أو مدعياً في الدليل إذا صحة السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرآن تماماً في تصديق الخبر والعمل بالحق فنصدق بثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرا ونعمل بالحكم تصديقا بالخبر الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت بمنزلة القرآن تماما في تصديق الخبر فنصدق بالخبر ونعمل بالحكم قال تعالى وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة فقال العلماء كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تقريرا متينا مكينا في الرسالة الحكمة في هذا الموضع ومضائره من كتاب الله تبارك وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آية وسلم واذكرنا ما يثلى في بيوت كنا من آيات الله والحكمة ما الذي يثلى في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فآيات الله القرآن العظيم والحكمة ماذا ما الذي يتلى في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكمة السنة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ألا وإني أوتيت الكتاب مثله مع هذا الحديث مركب من حديثين فذكره شيء على هذا النحو. أفرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي راتع رضي الله تبارك وتعالى عنه والحديث الآخر الذي دخل بعضه في هذا السياق عن أبي راتع رضي الله عنه عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه وعن أبي راتع أيضا فيما ذكر الشيخ رحمه الله نص حديث المقدام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الحديث وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثابت الصحيح ظهور تلك الفرقة التي عرفت بعد بالقرآنيين فهؤلاء القرآنيون يقولون لا نأخذ إلا بكلام الله رب العالمين ويردون السنة جملة وهم في عصرنا هذا يسمون بالفرماوية فهؤلاء لا يأخذون إلا بكتاب الله تبارك وتعالى وقد ضلوا ضلالا بعيدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه فما الذي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتياء الوحيين القرآن وهو الكتاب والسنة وهي الحكمة ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه الكتاب والسلة وقد جاء بالوحيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث الذي مر حديث صحيح صححه جملة من الأئمة وأطال الشيخ شاكر رحمه الله جدا في تعليقه على الرسالة في تفريج هذا الحديث وتصحيحه وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى وله رسالة فذة عنوانها الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن ينسك بالسلة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك جائز عقلا وشرعا ولكن ليس له مثال مستقيم هذا قول الجمهور كما حكاه الشوكاني عنهم في إرشاد الفحول ولكن هذا مبحث أصولي لا نتعمق فيه الآن هل ينسخ القرآن بالسنة أو لا ينسخ الصحيح أن ذلك جائز عقلا وشرعا وإن لم يكن هناك مثال مستقيم على ذلك فيقال هذا الحديث الثابت الصحيح نسخ آية كذا من كتاب الله تبارك وتعالى ولكن الجمهور على أن القرآن ينسخ بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك جائز عقلا وشرعا وليس له مثال مشتقيم قال شيخ الإسلام رحمه الله فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعدر عليه تفسر القرآن وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتاب الممجد تبينه للطالب صنم الهدى تدل عليه بالدليل المؤكد فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفسر القرآن يعني توضح المعنى المراد منه كما في تفسير قوله تعالى للذين أحسن الحسناء وزيادة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسرت الزيادة في هذه الآية الكريمة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل وهذا حديث قد مر في الآيات في رؤية رب الأرض والسماوات كما فسر ذلك سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث أفرجه الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجع عن صهيب رضي الله وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الحسن والزيادة ففسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة نسأل الله تبارك تعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة إنه على كل شيء قدير فهذا تفسير السنة للقرآن تفسر القرآن وأيضا هذا المثال فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأعد لهم ما استطاعوا من قوة فقال ألا إن القوة الرنة ألا إن القوة الرنة وهذا حديث صحيح أفرده مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمر عليك قول ربك وأعد لهم ما من قوة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا القوة في كلام الله تبارك وتعالى فيقول ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي فقول الشيخ الإسلام رحمه الله فالسنة تفسر القرآن أي توضح المعنى المراد منه على هذا وتبين يعني وتبين المجملة من آيات القرآن العظيم حيث إن في القرآن آيات مجملة لكن السنة بينتها ووضحتها مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة فهذا مجمل لأن القرآن لم يبين لنا كيف نقيم الصلاة على سبيل التفصيل وإنما أمرنا بإقامة الصلاة كما أمرنا بإيتاء الزكاة كما أمرنا بإتمام الحج والعمر ولكن وضح لنا ذلك وبينه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبين الإجمال في كتاب الله تبارك وتعالى وتبينه يعني السنة تبين المجمل في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم حيث إن في القرآن آيات مجملة لكن السنة ووضحتها مثل قوله تعالى العقيم الصلاة فأمر الله رب العالمين بإقامة الصلاة ولكنك إذا نظرت في القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته فلم تجد كيفية إقامة الصلاة وإنما تجد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر الله بإقامتها وبيّنت السنة كيفيتها فأمر الله بإقامة الصلاة وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية إقامة الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فالمواقيت التي ذكرها الله رب العالمين مجملة في هذه الآية العظيمة من سورة الإسراء هي مواقيت الصلاة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا كما علمه الله رب العالمين عن طريق الوحي لما جاءه جبرين عليه السلام فصلى به صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى به في آخر الوقت وقال بين هذين فيصلي به في أول الوقت وفي آخر الوقت يعني يوما ويوما ثم يقول بين هذين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الوقت بين هذين فحدد له ربه تبارك وتعالى عن طريق الوحي ولكن ليس وحيا قرآنية بين له ووضح له ما أجمل في كتابه العظيم في ذكر المواقيت في مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسط الليل أصل الدلوك الميل أصل الدلوك الميل لدلوك الشمس يعني لميل الشمس ولذلك اختلف فيها أهل العلم فأصل الدلوك هو الميل الشمس تميل إذا زالت وتميل وإذا غربت أيضاً ولذلك روى عن ابن مشعود أنه قال الدلوك هو الغروب وقال ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم هو زوال الشمس ومعنى اللض يجمعهم معنى اللض الذي هو المين يجمع القولين يجمع القول الأول وهو قول عبد الله بن مسعود وهو الغروب والقول الثاني وهو قول ابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وهو الزوال إذا أقن الصلاة لدلوك الشمس تحتمل لدلوك الشمس يعني للزوال أو للغروب فحينئذ ممكن أن تكون لوقت الظهر أو لوقت المغرب أو للقولين أو للقولين بالقبول الأول فأولى القولين بالقبول هو القول الأول وهو الغروب لكثرة القائلين لأننا إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيد الصلاة كلها لذلوك الشمس يعني من ذلوك الشمس إلى غسط الليل أي غاية ظلمته وهو نصفه لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل نصف الليل فظاهر الآية أن هذا وقت واحد ولكن السنة فصلت هذا المجمل فلو الظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وللعصر من ذلك إلى استرار الشمس في الاختيار ثم إلى غروبها في الضرورة وقت الفضيلة ثم بعد ذلك وقت الاختيار ثم وقت الضرورة وقت تراها تراها التحريم تراها التنزيه كما قسم ذلك الفقهاء. فلظهور من دلو الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ولعصر من ذلك إلى اصفرار الشمس في الاختيار ثم إلى غروبها في الضرورة وللمغرب من غروب الشمس من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. وللعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل إلى نصف الليل وأخذ هذا من قوله تعالى إلى غصق الليل أشد ما يكون الليل ظلما عند منتصفه وحينئذ يكون وقتا واحدا وللعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل وليس هناك وقت ضرورة للعشاء ولهذا لو طهرت الحائض وهذا مهم جدا وهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى هو الصواب إن شاء الله أن وقت العشاء إلى نصف الليل ولذلك أفرض الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفجر ووقته بالذكر وحده لأنه منقطع عما قبله ومنقطع عما بعده فقال وقرآن الفجر فالعشاء لا تمتد إلى الفجر وإنما ذكر الله رب العالمين وقت الفجر على سبيل الاستقلام بعد أن ذكر المواقيت على هذا النحو أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسط الليل ثم أفرد الله رب العالمين فاصلا وقت الفجر لأنه منقطع عما قبله وعما بعده فقال سبحانه وقرآن الفجر لأن وقت العشاء إلى نصف الليل هذا مهم جدا مهم جدا للذين يراقبون الله تبارك وتعالى فلو تأخذت العشاء مع فلا يؤخرها إلى نصف الليل أنها تكون حينئذ قضاء لا أداء فلو صلها بعد نصف الليل فليس كما هو شائع عند جماهير المسلمين أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر لا إلى نصف الليل فإذا مر عليه نصف الليل ودخل نصف الليل الآخر فإنه حينئذ إذا صلىها يصليها قضاء لا أداء هذا مهم جدا عند الذين تقوم الله تبارك وتعالى حتى لا يؤخر الصلاة خارجة عن وقتها وهذه كبيرة من كبائر الإثم كما هو معلوم وشيء آخر مهم جدا أنه يكرتب عليه أحكام لو طهرت الحائض في منقصة الليل الأخير لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب لا يجب عليها صلاة العشاء يعني الحائض لو طهرت في نصف الليل الأخير هل يقال حينئذ إنه يجب عليها أن تصلي العشاء لا يجب عليها أن تصلي العشاء لماذا لأن وقت العشاء قد مر فلا يلزمها فلو طهرت الحائض في منتصف الليل الأخير لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب لأن صلاة العشاء تنتاي في منتصف الليل ولم يأتي في السنة دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وإنما قول الله تبارك تعالى كما ترى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل غسق الليل غاية ظلمته وهو نصفه لأن أشد ما يكون في ظلمة الليل نصفه الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولهذا قال في نفس الآية لدلوك الشمس إلى غسق الليل ثم فصله وقت الفجر فقال وقرآن الفدو لأن وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعده فنصف الليل الثاني قبله لأن العشاء وقتها ينتهي بنصف الليل الأول فإذا دخلنا في النصف الليل الأخير فإننا حينئذ خرجنا من وقت العشاء هذا فاصل بين وقت العشاء ووقت الفجر لأن وقت الفجر كما هو معلوم إنما يكون بطلوع الفجر وأما ما بينه من فاصل وما بين صلاة الظهر فمنذ الشروق إلى أن يدخل وقت الظهر فهذا مهم جدا كما ترى تترتب عليه هذه الأحكام فالسنة كما رأيت بينت الأوقات التي وردت مجملة في كتاب الله تبارك وتعالى السنة تبين المجمل كما تفسر ما قد ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في حاجة إلى التفسير فتبين القرآن العظيم كما رأيت في المواقيت وفي الكيفية أيضا في الصلاة وأقيم الصلاة وكذلك في قوله تعالى وآت الزكاة بينت السنة أيضا الأنصبة والأموال الزكوية وبينت المقادير التي ينبغي من كل وهذا لا تجده في كتاب الله تبارك وتعالى وإنما تجده في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شيخ الإسلام رحمه الله فالسلة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه تدل عليها هذه كلمة كأم التفسير والتبين والتعبير فالسنة تفسر القرآن وتبين القرآن أيضا وتعبر عنه يعني تأتي بمعاني جديدة أو بأحكام جديدة ليست في القرآن العظيم وهذا كثير فإن كثيرا من الأحكام الشرعية استقلت بها السنة ولم تأتي في القرآن العظيم لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القرآن مثل قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وكذلك مثل قوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وكذلك في قوله تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا أما أما الحكم المعين فالسنة استطلت بأحكام كثيرة عن القرآن العظيم من ذلك ما سيأتي في أول حديث سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الفصل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر أفرجه البخاري ومسلم فهذا ليست القرآن العظيم فذلت السنة على صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية وهي صفة النزول. في ثلث الليل الآخر هذا لا تجده في كتاب الله تبارك وتعالى واستقلت به سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربع تفسير مشكل تبيين مجمل دلالة عليه تعبير عن ثم قال شيد الإسلام رحمه الله تعالى ذاكرا قاعدة مهمة وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك فالآيات سواء بسواء بهذا الشرط الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول أهل المعرفة يتلقون تلك الأحاديث يعني يقبلونه ويأخذون به فقوله رحمه الله تلقاها أهل المعرفة أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث فلا عبرة بغيره فلا عبرة بغيره يعني لو أن أحدا من أهل الحديث أو أن أهل الحديث نظرا ذراية ورواية وبحثا والتوقيب قبلوا حديثا وصححوه لا عذرة بقول غيرهم إذا رده ولا يلتفت إليه يقول الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك يعني إذا دلت على صفات الله تبارك وتعالى فيجب أن تقبل ولا ترد لأنها إن ردت يكون كبيرا في دين الله تبارك وتعالى وكما سترى بعد وكذلك إذا أولت أو حرفت عن ظواهرها بغير موجب فقوله رحمه الله تعالى وما ما هذه شرطية فعل الشرط وصف ما وصف وأما جواب الشرط وجب فإذا ما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول ما جواب الشر؟ ما وصف وجب الإيمان بها كذا؟ فما وصف الرسول به ربه وجب الإيمان به فهذا شرط كما أفر فما وصف الرسول به ربه وكذلك ما سمى به ربه فلا نقف عند حدود الوصف وإنما أيضا عند تسمية ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هناك أسماء مما سمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هي موجودة في القرآن العظيم وهنالك أيضا أسماء ليست موجودة في القرآن العظيم فأما ما وجد في القرآن العظيم فإننا نطلقه على الله تبارك وتعالى لثبوته في القرآن وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهذا تقوية الله أبدا يكفي أنه ورد في القرآن العظيم وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا فهناك أيضا أسماء لله تبارك وتعالى ليست موجودة في القرآن العظيم مثل الشافي فاسمه تعالى الشافي ثابت عن رسول الله فيسمى به الله تبارك وتعالى وليس هو بموجود في كتاب الله تبارك وتعالى هذا على سبيل التسمح ولكن يمكن أن تقول هو موجود في كتاب الله على قاعدة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لأم يعقوب رضي الله عنها ورحمه عندما قالت لا لقد قرأت ما بين الدفتين ولم أجد هذا الذي تقول يقول هو في كتاب الله يعني به النمش والتفلج الواسط والوشق فقال لو قرأتيه لوجدته لو يعني لو كنت فعلا قرأت القرآن العظيم لوجدت لو ذلك فيه قالت أين هو أنا قرأت ما بين الدفقتين يعني قرأت ما بين الفاتحة والخاتمة لكتاب الله تبارك تعالى فلم أجد هذا الحكم فيه قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا كأنه في كتاب الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأشفى أنت الشافي وأشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما وهذا متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى وأشفى أنت الشافي وأما وأشفى أشفى بتحقيق الهمز قطعا فهذا يعني أهلك فأشفاه أهلك وأما شفاه فأبرأه فإذا كان هناك رجل لغوي خبيث يدخل على المريض فيقول أشفاك الله وقد يقع هذا على سبيل الجهل أحيانا يعني لا يكون الإنسان علما بالمدلول أحيانا فقد دخل الربيع على الشفعيه رحماهما الله تعالى وهو مريض فقال له قو الله ضعفك يا إبراهيم قال لو قو ضعفي قتلني قال ماذا أقول قال قل, قل قوة الله قوتك وأضعف الله ضعفك وأما قو الله ضعفك إن قو ضعفي قتلني يا ربيع قال والله ما أردت إلا الخير قال يا ربيع والله إنك لو شتمتني لعلمت أنك ما أردت إلا الخير وكان يحبه رحمهما الله تبارك وتعالى الرب مثلا في الإطلاق على الله تبارك وتعالى تسمية الرب لم يأتي في القرآن بدون إضافة لكن في السنة ورد بغير إضافة قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أما الركوع فعظموا فيه الرب أما الركوع فعظموا فيه الرب وقال في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هذا رواه البخاري معلقا مجزوما به ووصله أحمد والنسائي وابن حبان سنه البغوي في شرح السنة في السواك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب ظاهر كلام المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في العقيدة الوسطية هو المؤلف ظاهر كلامه رحمه الله أنه يشترط لقبول الأحاديث أو السنة شرطان الأول أن تكون الأحاديث صحيحة والثاني أن يكون أهل المعرفة بالأحاديث تلقوها بالقبول هذا ظاهر كلامه فيما يدل عليه باديا الرأي يعني عندما تنظر النظرة الأولى في قوله رحمه الله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتقول لابد أن يكون صحيحا وأن يتلقاه أهل المعرفة يعني أهل الحديث بالقبول فهذان شرطان، فإذا توفر وجب الإيمان بها كذلك يعني فيما دلت عليه من صفات الرب تبارك وتعالى هل ذلك كذلك؟ لا وإنما هي صفة كاشفة وقيد كاشف يعني قوله رحمه الله تعالى التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول هل هذا شرط وهذا شر أبدا وشرط واحد ومراد الشيخ رحمه الله أن الأحاديث الصحيحة تلقاها أهل المعرفة بالقبول لأنها إذا كانت صحيحا لا يمكن أن يردها أهل المعرفة ولا يمكن أن يعامل أهل المعرفة الأحاديث الصحاح بغير القبول كيف؟ لا يمكن وكيف يكونون من الآن المعرفة وهم يردون رجول الأحاديث الصحاح مراد الشيف رحمه الله أن الأحاديث الصحاح طلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة هذه صفة كاشفة لا صفة مقيد الصفة الكاشفة هي الوصف الكاشف وهي المبينة وهي التي تكون كالتعليل للموصوف الصفة الكاشفه التي تكون كالتعليل للموصوف كقوله تعالى والبغي بغير الحق يعني في بحرم حرم الله تبارك وتعالى علينا والبغي بغير الحق هل هنالك بغي بحق وبغي بغير حق فيكون ربنا تبارك وتعالى قد حرم علينا البغي بغير الحق ولم يحرم علينا البغي بالحق هل هناك أصلاً بغي بالحق قال الله تبارك وتعالى والبغي بغير الحق هذه إشارة إلى أن كل بغي هو بغير حق وليس المراد أن البغي انقسم إلى قسمين بغي بحق وبغي بغير حق لأن البغية كله بغير حق وكذلك قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فهل هناك شرك نزل الله به سلطانة وشرك لم ينزل الله به سلطانة لأن هذا الأمر يلتبس على كثير من الناس عندما لا يفهم العربية تفهم صحيحا ولا يدري ما طحاها ولا يدري الصفة الكاشفة أو الوصف المقيد فقوله تعالى وأنت شريك بالله ما لم ينزل به سلطانة قوله وما لم ينزل به سلطان قيد كاشف لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان بشريكة. فقوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان لا يحتمل التقسيم إلى ما نزل به سلطان وما لم ينزل به سلطان بل كل الشرك لم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطان هذا قيد كاشف وصفة كاشف التي تلقاها هذا بيان لحال الأحاديث الصحيح أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون الأحاديث صحيحة ثم يرفضها أهل المعرفة بل سيقبل لها قد تعترض ولذلك تجد الشيخ رحمه الله تعالى لثقهه وعلمه أشأل الله أن يرحمه رحمة واسعة يطلع عليك سبيل الإيراد بالاعترام فيقول رحمه الله صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة وهي معلة يعني هناك أحاديث معلة وظاهرها الصحة وهذا في كل حديث معلول إلا على التوسع عند المحدثين وأما عند الاصطلاع فكما سيافع العلة أمر خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره وخلوه منه وتلحق بالإساد كما تلحق بالمتن على السواء إذن يكون الحديث في ظاهره صحيح وأما العلا فشيء خفي قادح لا بد أن يكون قادح قادح في صحة الحديث سندا أو متنا مع أن الله هو الخلو من ذلك القادح فيحكم عليه بالصحة وأما القول من علا فلا يدريه إلا الحاذقون من المحدثين ولذلك لم يتكلم في العلم إلا الفحول من آل الحديث رحمة الله عليه فأن كلامهم كان إلهاما كما قال أبو حاتم رحمة الله عليه كأن كلامهم في العلم كان إلهاما رحمة الله عليهم أجمعين صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحة ولكن قد تكون معلولة بعلمة كانقلاب على الراوي ونحن وهذه لا تعد من الأحاديث الصحية الشيخ رحمه الله لما ذكر المخلوب فيما ذكره في أجناس العلن ذكر ما توسع فيه أهل الحديث اصطلاحا لأنهم كانوا يقولون للحديث وعلته ظاهرة أو السبب في ضعفه ظاهر كان تنفطرع الإسناد مثلا ويكون واضحا جدا فيقولوا علته كذا أو يقولون علته فلان ولم يوثقه أحد من أهل الجرح والتعديد هذا ظاهر كما ترى فكيف يكون علّة على حسب الاصطلاح والعلّة قادئ خفي بد أن يكون خفيا ولكنهم كانوا يتوسعون فكانوا يذكرون أحيانا سبب الضعف للحديث بأنه علّة أو يصفونه بالعلّة ويقولون الحديث معلول بكذا ويكون ظاهرا على سبيل التوسع ولا حرق فكان ماذا لا شيء ولا حتى في الاصطلاح كما هو معلوم فالشيخ رحمه الله جرى على ما جرى عليه المتقدمون من الفحول من العلماء علماء هذه الأمة قال فانخلاب على الراوي ونحن معلوم أن هذا يكون ظاهما وهذه لا تعد من الأحاديث الصحيح معلوم أن الأحاديث الصحيحة ينبغي أن يتوفر فيها شروط الصحة والحديث الصحيح كما هو معروف في تعريفه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم فهذه الشروط كما ترى ينبغي أن تتغفر في الحديث حتى يكون صحيح لا بد من اتصال الإسناد فلا يكون هناك أي خلل في اتصال الإسناد لا من أوله تعليقا ولا من آخره إرسالا ولا من أثنائه على سبيل الانفراد إعضالا إذا لا تكبر ذلك في الموضع الواحد لا من أوله ولا من آخره ولم انفطاعا في موضع واحد بصفط من إسناده ومن غير ما شذوذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه ولا أعله ويسبب الخفي قادق في صحة الحديث سندا أو متنا مع أن الظاهرة وخلوه منه فيحكم عليه بالصحة ظاهرا وهو معلوم فينبغي أن تتوفر هذه الشروط الحديث حتى يحكم عليه بأنه حديث صحيح. قال وجب الإيمان بها. يعني إذا كانت الأحاديث صحاحا وحينئذ يتلقاها أهل المعرفة بالحديث بالقبول، فقد وجب الإيمان بها كذلك. كالآيات. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا منه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنبياء يومئذ فهم لا يتسألون النص في هذا كثيرات معنى فما قال الشيخ رحمه الله تعالى وعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة لأهوائهم يدور على أمرهم إما التكذيب وإما التحريف فإنهم إذا جاءهم النص عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وآله وسلم إما أن يكذبوا به وإما أن يردوه وإما إذا لم يستطيعوا رده أن يحرفوه. فهم يدورون بين التكذيب والتحريف ما يستطيعون رده أو ما يستطيعون الكلام فيه ردا قالوا برده وكذبوا به وأما ما لزمهم أن يقبلوه فإنهم حينئذ يقومون بالتحريف فيه وهم من أهل التحريف كما هو معلوم فإن كان يمكنهم تكذيب الحديث الذي يخالف أهواءهم كذبوا كقولين في القاعدة الباطلة أخبار الأعحادي لا تقبل في العقيد هذه قاعدة باطلة جعلوها اعتقادا وبها خرجوا متملصين من كثير من العقائد التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن الأخاد هو قسيم المتواتر المتواتر ينقله جمع عن جمع في جميع طبقات السند بحيث يؤمن أن يتواطئوا على الكذب ويكونوا مستندهم في النقل في النهاية الحس للنظر ولا العقل، فهذا يقال حديث متوتر. ما لم يكن كذلك فهو حديث أحادي. ثم ينقسم بعد ذلك إلى مشهور وغريب وعزيز فأحاديث الأحاد يقولون لا نقبلها في العقل ولا يأخذون بما ثبت في أحاديث الأحاد. فيما يتعلق بالعقيدة فردوا جملة واثرة من العقائد التي أثبتتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيم وقد رد ابن القيم رحمه الله الإمام هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة في آخر مفتشر الصواعق المرسلة وإن كان لا يمكنهم تكذيب يعني أهل الأواء كما يقول الشيخ إذا كان لا يمكنهم تكذيبه حرفوا كما حرفوا نصوص القرآن العظيم يحرفون ولا يبالون فيقولون وكلّم الله موسى تكليما فيجعلون الله تبارك وتعالى مكلما من قبل موسى حتى يفروا من إثبات صفة الكلام للكريم الوهاب سبحانه وتعالى وإن كان لا يمكنهم التكذيب حرفوا كما حرفوا نصوص القرآن أما آهل الشنة فقبل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العلمية والأمور العملية لقيام الدليل على وجوب قبول ذلك وقوله رحمه الله كذلك وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك يعني كما يجب الإيمان بما في القرآن مما ذكر بعضه من الآيات الكلمات التي استدل منها على جملة وآخرة من صفات ربنا تبارك وتعالى. قال كذلك كما يجب الإيمان بما في القرآن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل فكذلك يجب الإيمان بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت ذلك وصح متواثرا أو آحدا ولا ينبغي لأحد أن يفرق بين هذا وهذا فهذا من بدع الخلف القبيحة التي أخذوا بها وردوا جملة وافرة من الأحاديث الثابتة الصحيحة في الاستدلال بها على جملة وافرة من العقائد بهذه العجة المريضة التي لا تقوم والعلة العليلة التي لا تقبل وهي أن أخبار الأحادي لا تقبل في العقيد ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة أحاديث للإستدلال على بعض صفات ربنا تبارك وتعالى أسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله